والله قفنا في المره الماضيه على الفصل قال الشيخ مراه رحمه الله ويشترط لاخراج الزكاه نيه مكلف وله تقديموها بيسير الا قرطوها بالدافع غير الزكاه او الصدقه الوجه ولا يلزمه النوى صدقه مطلقه ولا يلزمه النوى صدقه مطلقه ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفريضة ولا تعين المال المزكى عنه يشترط لإقراء الزكاة نية من مكلف نية من مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام المال أعمال بالنيات فمن أخرج زكاة ماله لابد أن ينوي وهو يخرج هذه الزكاة أو قبلها بيسير أن هذه الزكاة يعني زكاة المال وليست صدقة مطلقة, وليست صدقة مطلقة. يقول ولو تقديمها بيسير يعني لو أن إنسان استحضر في نفسه أنه يخرج الزكاة وفي وقت إخراجها لم ينوي بناء على النية السابقة فيلوز له مثل ذلك. قال والأفضل قرنوها بالدفع يعني الأفضل قرن النية بدفع الزكاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجب ولا يجزئ النوى صدقة المطلقة ولو تصدق بجميع مال لأن الصدقة تكون نفلاً فلا تنصرف الفرض إلا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقة يعني بيقص على الصلاة بيقص الزكاة على الصلاة يقول ولا يجزو إنه وصدقة المطلقة سلمنا إنسان بيخرج زكاة مالة وبعدين في وقت الإخراج منواش منواش الزكاة أو شيء هي بادي تعد إيه؟ تعد صدقة يقول على اختياره هنا اختيار مذهب بالحنبلة يقول ولو تصدق بجميع مالة يعني دي مسألة صعبة شوية لو تصدق بجميع مالة صعب جدا الإنسان يكون عنده مال ويكون عنده مال كثير وهو يطلع ماله كله ومش يخطر على باله إني عليه زكاة مال لذلك الأحناف خلفه الحنبلة فازين مسألة وقالوا الراجح راجح أنه تجوز وده الأقرب للصور قال ولا تجب نية الفريضة ولا تجب نية الفريضة اكتفاء بنيت الزكاة لأنها لا تكون إلا فرض يعني من الشرط الحتم اللازم إنه هو ينوى هذه الزكاة فريضة لأن الزكاة معروفة أنها إيه فريضة يبا تحصيل حاصل كما أن الإنسان اللي هو بيصلي يقول نويت أصلي صلاة المغرب فريض فريضة فريضة عليه يعني صلاة المغرب أمر ما تكون نفل إبى تتحصيل حاصل يقول ولا تعين المال مزكى عنه مش لا يشتري تعين المال المزكى عنه فإن كان له نصاب فخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاء لان التعيين لا يضر جميعا ان عنده مال في المكان الفلاني وعنده مال في المكان الفلاني مش شرط ان قلت اذا كانت مال المال فلان واذا كانت مال المكان الفلاني لا يجب تعيين المال المزكى وكل في اخراجها مسلما اجزاته نيه الموكل مع قرب الاخراج دي الوكاله انت هاتنيب هاتنيب انسان انت مش إنسان يخرج هذه يقول إن وكل في مسلما مع ينوي وهو يخرج هذا الشيء الوكيل يعني مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء على النية إذا يسير جائز إذا يسير جائز يب الوكالة مبناها على النيابة مبنى الوكالة على النيابة وعلى الأمانة فلا وكر إنسان في دفع زكاة ماله جاز هذا الأمر ولكن مع النية لا من النية يقول وإلا نوى الوكيل أيضا وإلا نوى الوكيل أيضا ni ألا يخلو الدفع المستحق عن ني مقارنة أو مقارب والأفضل جعل زكاة والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجز يحرم تجز يحرم تجز الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلد بالأصل إن الإنسان يخرج الزكاة الأصل إن الإنسان يخرج الزكاة في البلد التي هو فيه البلد التي هو في لقول النبي عليه الصلاة في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيئهم فتردوا على فقرائه ردوا على فقرائه ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه الحديث ده حديث ضعيف المعنى إن النبي عليه الصلاة يقول تأخذ هذه الزكاة من أغنيئهم فتردوا على فقرائه أو ترد في فقراء. إيبا الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء البلد في فقراء البلد. إلا مع الحاجة إلا مع الحاجة. إيبا البلد اللي أنا فيها كلها ما شاء الله أغنية والناس يعني عموهم وكفوهم بزكاة الأموال. وفي بلد مجاور في بلد مجاور فيها قريب ليا أو حتى مش قريب غريب ولكن يحتاج ولكن يحتاج. يا ترى طلع الزكاة لهؤلاء البلده اللي أنا ليس منها ولا ما طلع خلاف بن أهل علم كبير الراجح اللي في هذه المسألة يجوز إخراج الزكاة ويجوز نقل الزكاة مع الحاجة مع الحاجة ماذا بالحنبل يقول يحرم نقله يحرم نقله ما لا يلعب حرمة إلى مساقة قصر وتجزي إبا هو يقول تجزي وإن كانت تحرم على ماذا بالحنبل كلمة تحرم محل نصب قال ويصلح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي السلام تعجل من العباس صدقة سنتين صدق ده حديث حسن ويعرضه روّات مسلم فهي علي ومثله فهي عليا ومثله ويمكن الشقري الألماني بيقول هذا شاذ بهذا إلا أصل كان الأصلح للسالب. يبقى الغرض المقصود إن يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إنسان عنده زكاة مال يجوز يطلع مصدقا زكاة ماله لإيه لسنة لسنة يقول إذا كمل النصاب يعني إذا كمل نصاب المال الذي عندك يجوز إخراج الزكاة وتقديم الزكاة لحولين لسنتين إذا كمل إخراج النصاب لا منه لا منه يعني مش من الإيه مش من المال أو من, من ليس من هذا المال لنقص النصاب إذا كمل النصاب لا منه فأنا مش أطلع من هذا المال الموجود ولكن بإكمال النصاب يرست تعجيل المال لحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمه عليه كالكفار على الحلف قال في المغني بغير خلاف نعلم تقص على الكفاره يعني الكفار إنسان لسانه فلات إنسان لسانه فلات عارف ان هو لسانه طويل ودايما بيحلف كثير ودايما ما يمسك نفسه ودايما بيغضب كثير فيروح لفلان ويقوله خد طلع على مساك الإنسان إني طلع عليه كفار عشرة مساكين وفلان ثانية طلع عليه كفار عشرة مساكين وفلان أو هو يطلع بنفسه طب بيطلع يقول الأساني متعود أن أحلف لوله لا ما ينفعش هذا الشيء تقع صدقة ولا تقع كفارة أما تحلف يبقى إيه يبقى طلع زيها البصداب وزكاة المال أما الزكاة يبقى تبلغ النصاب يبقى جزلك أن تخرج لحوليني فقط فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا يعني عاوز أقول لك النصاب اللي أنت عندك تلف خلاص المال جت فيه جائحة جت فيه حريق جت فيه شيء تلف النصاب أو نقص النصاب اللي بتطلع واقع يقع إيه يقول أنه طلحت الزكاة وخلاصة بأحسفها بتاع السنة الجاية لا وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلت النصر باب أهل الزكاة وهم ثمانية, وهم ثمانية. أهل الزكاة هم ثمانية ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم يبقى ثمانية وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غير في الصدقات حتى حكمه هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيت بحديث حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح يقول فلا يجوز صفوها لغيرهم لهم الثمانية يعني كبناء مساجد وتكفين معوتة ووقف مصاحف ولا في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا مروي عن أنثى والحسن يبقى الزكاة ثمانية منصوصون عليهم أو منصوص عليهم في الآية في سورة التوبة الثمانية اللي احنا ذكرناهم في الآية السابقة يقول فلا يجوز صرفها لغيره يعني الثمانية ما يجوز الإنسان يتوجه بزكاة ماله لأي جهة من الجهاد بخلاف الثمانية المذكورة زي ايه بناء مساجد كتير من الناس بيسأل يعني وإن كان دي مسألة اختلف فيها بعض علماء العصر يعني وبيفتض بالجواز إن هو فيه مسجد بتبني أطلع زكاة مال في ولا ما طلعش في أطلع زكاة مال للمصاحف وللمصاحف أو لوقف شيء في المسجد ولا منفتح شيء لا جميع أهل العلم على المنع من ذلك أم التمنية بس كبناء مساري أبى جامع بتبني ما تطلعش فيه بطلعش في زكاة مالك أو استطلع بند صدقات طلع بند صدقات تطوع عام أما زكاة المال لا كذلك لك تكفي الموت تكفي الموت الميت أصلاً الأصل في الميت الأصل في الميت يكفل من ماله الخاص يكفل من ماله الخاص ده الأصل في الميت طب أنا عندي سكة مال طيب أطلحها طلح في تكفي الموت أجيب بها أكفالي الموتة لا ما طلحاش في تكفي الموتة وكذلك وقف مصاحب إنسان يقف كتب علم يقف مصاحب طلح من زكاة المال الراجح أنه يعني لا يخرج هذه بزكاة المال من بجاة تمانية نقول الأول الفقير الفقير وهو من لم يرد نصف كفايته هو أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم يبقى الفقير فقير الإنسان المعدوم الإنسان المعدوم ماخوذ من الفقار فقار اللي هو عظام الظهر كأنه هو بقى نحيف وبقى معظم وافتقر ما عادش خالص بقى جلد على العظم ماخوذه من الفقار لم يجد نصف كفايته حتى نصف كفايته لم يجد يبقى ده يعطى الانسان الفقير الثاني المسكين المسكين هو يعني أفضل منه شيء يسير وهو من يجد نصفها أو اكثرها يجد نصفها او اكثر يبقى يجد نصف الكفايه أو أكسره قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر رب العزة أبارك وتعالى أن لهم سفينة يعملون به يب سماه مساكين مع عرض الإيه السفينة يب عندهم أهل لعل إنسان عنده سيارة لعل إنسان عنده تاكسي لعل إنسان عنده آل لعل إنسان عنده مكينة لعل إنسان عنده محل كذا وفي آلات وبيكتسب بي وعنده مجموعة من الأولاد بس لا كفي لا يكفي أو عنده داخل أو بدخله في الشهر ألف جنيه ألفين جنيه ومع ذلك عنده خمس ست عشر عيال بيخذه في الشهر ثلاث أربعة طلاب جنيه ولا شيء ده مريض ده عنده في مدرسة ده كذا برضه يسمى هذا الإنسان مسكين ممكن يكون الإنسان عنده تاكس عربية وبدخله داخل ولكن يسمى مسكين فهؤلاء كان عندهم سفينة وسمهم رب العزة مسكين مع وجود هذه الآلة التي عندهم ولأن نبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر جاحدي الصحيح، وقال اللهم ما حين مسكين، وأمتني مسكينة، وحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفيته. المسألة: اللهم أحيني مسكين. هذا دعاء من النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ولكن معنى اللهم أحيني مسكين. المسكين الفقير. المسكين الفقير يبقى إذا زوكر المسكين دخل فيه الفقير. يبقى إذا أفرد المسكين بالكلام يدخل فيه الفقير ويدخل فيه المسكين وإذا قرنا أحدهما بالآخر يبديل معناه وديل معناه. وإذا أفرد أحدهما بالآخر يدخل يعني في المسكين الفقير ويدخل في الفقير المسكين. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكين يعني اللهم يعني مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعازنا الكفر والفقر. مقارن بينهم الكفر والفقر. يب اللهم أحن مسكينا لابد أنت تؤول وتفسر على معنى آخر و اللهم أحن مسكينا يعني يجعلنا متواضعا متخشعا كالمساكين في تواضع المساكين في تواضع هقولين مس المس... من المسكينة ما من السكون أصله الهدوء السكون يبقى المسكين ما من السكون يبقى الإنسان أصله من السكون ل لقلة مال الإنسان فسكن سكن الإنسان لقلة مال الثالث العامل عليها دي مهمة جدا وبرضو الإخوة يخلي بالهم منها بالذات اللي هما مسكين بيت مال مسكين في المساجد مسكين بإزكاة مال خلي بالهم الأشياء دي بعض الإخوة بتفتر نفسها كده ما بترجعش الأهل الثالث العامل عليه العامل عليه كجابي وحافظ وكاتب وقاسم لدخولهم في قول تبارك وتعالى والعاملين عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث على الصدقة سعه ويعطيهم عملاتهم ويعطيهم عملاتهم ما معنى إيه؟ العامل عليه العامل عليه كجاري العامل على الزكاة بعض الناس يكون جاري جاب الزكاة اللي هو بيجمع الزكاة بيجمع الإِزكاء الحافظ اللي بيحفظ الزكاة يكون على الصندوق أو شيء الكاتب كاتب الزكوات القاسم اللي بوالزعري على الناس هل هؤلاء يعطونا من نصيب الزكاة يعطون من نصيب الزكاة؟ بس يطرر معنى الكلام ده هل يتنزع علينا احنا كتير من الاخوة طبعا في المساجد او معظم المساجد ان لم يكن كل مساجد كل جامع فيه لجنة وكل جامع فيه لجنة زكاة وفيه بيت مال وفيه كذا وفيه كذا والاخوة قائمين عليه او غير الاخوة قائمين عليه هل يا ترى يرضخ لهؤلاء أو يقسم لهم من زكاة المال خد أنت كذا نوزاه على بعض زي ما بحصل في بعض الأماكن مع الجهل وعدم العلم أذا خطأ لم يقل بأحد من أهل العلم قط وما تفتش نفسك حتى بترجع لها العلم وما تستدلش بأي من تشفيه معناها أصل يبقى الغرض المقصود الجابي الحافظ العامل عليها ده تكون هيئة الزكاة في الدولة الدولة الرسمية للدولة إبا الدولة معينة ناس موظفة ناس إبا يعطونا من لجنة الزكاة أما أنت الأخ فلان والأخت فلان ومش عارفون ونوزع على دول ونوزع على ده وتتأول آية كلام ما فيش حد قلبي من أهل علم فخلي بالكم المسائل دي قبل أن تفتوا نفسكم أو تفتوا غيركم الرابع المؤلف المؤلف المؤلف تعبر عن إيه؟ المؤلف إما مسلم أو كافر إما مسلم أو كافر المسلم ده انسان يعني ايمانه ضعيف ايمانه ضعيف ممكن لو افتقر شويه ممكن لو المال قل معه ممكن يكفر عز بالله ممكن ينتكس ممكن يرتد يبقى المؤلف السيد المطاع في عشيرته وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجع اسلام ممن يرجى اسلام او يخششر ايه او يخششر يبقى ده بالنسبه للانسان المؤلف ممكن يكون كافر وممكن يكون ايه مسلم إسلام ضعيف ممكن يكون اسلام ضعيف يب الكفار برضه هنا بيذكر لنا المؤلة السيد المطاع في عشراته ممن يرجى إسلام يبا ده كافر يرجى إسلام أو يخشى شر أو يخشى إيه أو يخشى شر الكفار على ضربين, على ضربين إما ضرب يرجى إسلامه وإما يخشى إيه يخشى شر, يخشى شر فنعطيه لكي نكف عنه الشر أو نعطيه لكي نتألفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفان ابن أمية يوم حنين قبل إسلامي ترغيباً له في الإسلام ترغيباً له في الإسلام وطبعا أسلم بعد ذلك كما هو معلوم في السير وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة تقسمه رسول الله عليه بين أربعة نفر الأقرع بن حاد الحنظلي وعيين بن بدر الفزاري وعالقم بن علاث العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضب قريش أو غضب قريش وقالوا أتعطي سنوضيض نجد يعني تعطي رسول الله كبار نجد تعطي كبار نجد وتدعون فقال إني إنما الذي فعلت ذلك أتألفهم إنما فعلت ذلك إيه أتألفهم ده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم قال أبو عبيد وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة قال أو يرجى بعضياتي قوة إيمان لبدأ القسم الثاني من المؤلف المؤلف إما كافر ذكرناه أو إيه مسلم ولكن إيمانه ضعيف يرجى بعطية قوة إيمانه. لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون للسلّم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم. الرضخ اللي هو الإعطاء. الرضخ الإعطاء بدون تقدير يبقى شيء مال غير مقدّر إيه يرضخ له يرضخ له يعني بدون نصيحة. يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دينه صالح، وإن كان غير ذلك عابوا، عابوا، وإن كان الشيخ الألباني بقول دائما أقف على سنده هو أصلا عند الطبراني الإسلام ضعيف، وإن كان المعنى صحيح يعني يبقى ممكن إنسان إيمانه ضعيف ما يعرفش شيء عن الإسلام، هو مسلم لسه كان يهودا أو نصرانه وبعد داخل في الإسلام ما يعرفش الإسلام وضع إيه، و... فما يعطى من المسلمين والمسلمين يقفون بجواره فيعني يحصل إسلامه ويثبت على دين الله تبارك وتعالى فيعطى ليتقوى الإيمان يتقوى إيمان أو إنسان أصلا مؤمن ولكن إيمانه ضعيف نقش عليه الكفر نقش على الكفر والنتكاس فيعطي من زكاة المال لكي يقوى إيمان يقول أو جبيتها نما لا يعطيها لأن بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حياة والزبرقان بن باد مع حسن يتنم واسلامه وإسلامهم رجاء إسلام ضرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لان سقوط سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال ده بالنسبة برضو يقول أوجبياته مما لا يعترف طيب دول أربعة دول أربعة الخامس هنبدأ باجي من أول خامس والسادس والسابع والثامن العلماء بيقول هؤلاء يعطون إعطاء مراعاة اعطاء مرعاه إعطاء مرعاه يعني يعني ليس على الدوام ليس على الدوام وهذا الإعطاء يكون غير مستقر يكون غير مستقر يبي يعطونا لشيء طارئ لشيء طارئ فإذا زال هذا الشيء لا يجوز الأخذ من الذكاء بعد ذلك ده يعطون إعطاء مع المرعاه مع المرعاه نشوف إنسان هنعطي هذا الشيء لشيء يبقى نعطي هذا المال ليفعل به هذا الشيء ما فعلش فيه طب هات الفلوس به ما تستاهلها شهادة نخود تمنه وين نخود تمان أول واحد اللي هو الخامس المكاتب المكاتب العبد يعني العبد سواء عبد أو أما يجوز العتق منه لعموم قول تعالى وفي رقاب ويجوز أن يفدى بأسيط يب يجوز العتق منه بمعنى الشريعة جاءت بتحرير رقاب تحرير العبيد فأنسان عبد إنسان عبد سواء رجل أو امرأة هو عبد فعاوز يحرره أو المسلمين عاوزين يحرروه نعمل إيه نعطيه من زكاة المال لكي يحرر نفسه لكي يتحرر من زكاة المال طيب هو خد المال وما نفسه قال خليني آكل واشرب عند سيدي ما شيء وبعدين خليني كده نقوله طب هات الفلوس مش بتاعتك لأن, لأن الفلوسك تروح لمين لسيدك وانت عبارة عن مال هاتف إعطاء مع المراعاة ننظر هل يعتق بهذا المال ولا ما يعتقش ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم اللهم فك أسرنا وأسر المسلمين اللهم فك أسرنا وأسر المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين يفدى بها أسير مسلم كفار عليهم من الله الله خدوا أسير مسلم وأسروا بعض المسلمين وخدوا إحنا يجوز أن إحنا نعطي هؤلاء الكفرة المجرمين ماشي مال لكي نفدي الأسرة لكي نفدي من أيدي ده معنى يجوز أن يفدى بأسير مسلم نص عليه لأنه فكر أقر السادس الغارم, الغارم إيه الغارم ده؟ الغارم إنسان المستدين إنسان المستدين بمعنى في حرب بين طائفتين بين قبلتين بين عائلتين بين أخوين بين أخين بين شيء من الناس وبعدين الحرب هتزيد والدماء هتصفك أكثر فواحد يتدخل الله لازالله إنسان تدخل للإصلاح بين الناس بس عشان أتدخل ده فلان سفك ماله أو سفك دمه أو فلان أخذ منه مال طب نعمل إيه ما تزعلوش أنا هديكم هتبرع لكم بهذا المال فتبرع بمال واستدان واستدان من فلان وفلان وأعطاهم مال للإصلاح بين الناس له أجر كبير وفضل عظيم عند الله تبارك وتعالى بس هو أعطاهم وأصبح الآن يستكفي الناس ما عادش لا عارف يصرف على أولاده ولا عارف يصرف على نفسه ولا على زوجته وفينا فقط واجب هيعمل إيه؟ يجوز أن يأخذ من الزكاة ده معنى الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين نفسه وأعصد ودي مشهورة ومعلومة في قبائل العرب في قبائل العرب أو يعني في إخواننا في الصعيد أو في بعض الأماكن اللي هي أو القبائل لما البدء بيفعلوا مثل هذا إيه يفعله مثل هذا الشيء برضو لهم يعني أشياء جميلة جدا مش أعداد جميلة بيفعله وهو من تدين الإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه أو تدين لنفسه وأعصر بشقين وأمرين تدين الإصلاح بين الناس الصورة اللي ذكرناها أو تدين لنفسه إنسان يحتاج لنفسه ولعياله وأشياء فاستدن من فلان وفلان وبعدين أعصر, أعصر نعمل إيه؟ جزء أن نعطيه من سهل الزكاة لكي يسد دينه للدقول في قول تعالى والغارمين وعن أنس مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر المتقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع الشيغل الألبنبي يقول ضعيف بس يغنى عنه بعده حديث قبيصة قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسألوا فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمل لك به ثم قال يا قبيصة إن المسألة لتحل لا إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمال تحمل حمال اللي هي الغرامة يعني الغرم يعني الاصلاح بين الناس أو لنفسه تحمل حمال استدان دين يعني فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك بعد كده لا يجوز له أن يأخذ بعد سداد ماله والحديث ده حديث صحي السابع الغازي في سبيل الله إيه هو الغازي في سبيل الله اللي هو المجاهد يعني المجاهد في سبيل الله الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم إنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين قال في الفروع ويتوجه أن الرباط الغزوت الرباط اللي هو مرابط حارس يعني حارس على حدود الإيه؟ المسلمين فبيقول ابن مفلح في الفروع يتوجه أن الرباطة كالغزل. يبقى في سبيل الله الإنسان المجاهد في سبيل الله يعطى من سهم الزكاة يعطى من سهم الزكاة إيه طب يطر النزل للمسألة دية عمليا علينا الآن علينا الآن كأهل مصر أو غيرهم بالنسبة لإخواننا اللي في الجيش، إخواننا اللي في الجيش، سواء الزباد ولا غير الآه أو اللي غير الزباد، ماشي الزباد والعسكار ولا شيء، هل يعطونا من سهم الزكاة؟ لا ما يعطوش من سهم الزكاة ولا. ليه بس إن تحرمنا ليه من الغاز في سبيله ربنا اللي بيقول لا لا يعط الجيش اللي موجود في مصر أو غيره لا يعطى من سهم الزكاة. ليه؟ إن الدولة المفترض بتفرض لهم رات، تفرض لهم رات. لكن كلام العلماء في الغازي في سبيل الله ده في حالة خروج المسلمين فراض ماشي طلعنا كده على سوريا وقد بلك اللهم أمين وقد بلك ونصرنا أخوانا ولا بتاع ايبنا نسأل الله عز وجل ذلك وقد بلك أو طلعنا لبلاد الكفار وقد بلك وجاهدنا في سبيل الله الغرض المقصود إن الإنسان الغازي في سبيل الله إما إن هو له دوان في الدولة إنه الزباط بيغضم الدولة لاتب أو الجيش بيفرض له رواتب عساكر الزباط إيبا لا يجوز أخذهم من زكاة المال ومن سهم الزكوات لا والله ده أنا طالع فراض أنا طالع على دراعه فلن طالع على دراعه وطالعين فراضة يجوز أنه يرضخ لهم أو يعطون من نصيب من سهم الزكاة إيبا دي في حالة خروج المسلمين فراض <تصفيق> الثامن طيب لسه يقول ويتوجه أن الرباطك الغزو ويعطى الفقير وما يحج به الفرض ويعتمد أي دي المسألة اللي خالف فالح نبلا الدنيا بحال قال فالحنبلة جماهير العلماء قال لك بالنسبه للإنسان الفقير الفقير. هل إنسان فقير جار أو قريب أو غريب تديره وتقول له لك زكاة ملاهية روح حج به حج به وتاب يا ترى يا حج ولم يحجش والله ربنا تبارك وتعالى ما فرضش عليه ما شهو الله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيل يبا حجوا البيت من استطاع إليه سبيل إيبا مش مستطيع الآن إيبا لا إدي زكاة ملك لإنسان فقير لإنسان معدم أفضل وهذا الإنسان لا تجب عليه الفريضة طالما أنه إيه لم يستطع إيه الحاجة إيبا لذلك جماهير أهل العلم خالفوا الحنب جماهير أهل العلم والصواب مع الجماهير الصواب مع لي الجماهير لكن الحنابلة يعني خدوه منين خدوا هم الحديث ده خدوا هم الحديث ده حديث الحج والعمره في سبيل الله الحج والعمره في سبيل الحديث حديث اقراه الامام احمد وحصاه الشيخ الالباني ولكن بدون لفظ العمر بدون لفظ العمر بس الحديث ده كلمه مناسب ودايما نحب اخواننا يعني تقرا ايه تقرا حديث كذلك برده نعلمك في الخطبه في الخطبه او في الدرس ان انت ايه بتقرا ايه بتقرا حديث يبقى ما تروحش تقول ايه بس تقول حديث لا تقرا تفسير الايه تقرا تفسير الحديث تجيب التفاسير تقرا مع الآية تقرأ معنا الحديث بحيث أنه مش استنبق، الفقه صنعه الفقه صنع،, صنع. لمحة فقهية. ماشي لا محدثة قي ما لك ثقية ماشي اللي إن أنت قلق أسئل حنبلا بقوله لا يعني تعلم الفقه هذا شيء يبقى الفقه صنع ماشي إنسان اللي في الصنعة في البداية بخلاف اللي في النص الخلاف اللي في النهاية يبقى لمحه فقية ملك ثقية ما تاخدش الكلام ويقول حنبلا بقوله, بقوله. تفهم الأول وشوف شروح العلماء الحديث وشوف أفواه العلماء وتشوف هل في مسألة خلاف ولا مسألة محل اتفاق ولا الخلاف سائق ولا الخلاف غير سائق تضاد ولا إيه بالضبط قبل لما تفتحوا تتكلموا الحنبلا بقوله أنت متشفى من المسألة. الحديث لمناسب. كانت إمرات أمي معقل أرادت أن تحج. أرادت أن تحج. كان زوجها احتبس جمل في سبيله أو قف جلد في سبيله. طيب هي عاوزة تحج لا مفيش ما في شيء تحمل عليه وتحج. فأرادت الحج. فقال لها زوجها إن احتبسته في سبيله النسخة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحج في سبيل الحج في سبيل يبقى ده نسبة الحديث ولكن الحنب له أخذ من الحديث هذا الشيء وإن كان لا يؤخذ منه ما أخذه الحنب يبدأ برضو الناس بتسأل في السؤال ده يقولك أنا معايزة مال حاجة الإنسان أخذ ثواب حاجة الإنسان أخذ نقوله لا ما تحجج وش؟ الأولى تشوف إنسان فقير تشوف إنسان معدم يصرف عليه أنفق عليه أفضل ما تحاجج هذا الإنسان لأن لا تجب عليه يعني لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيف. الثامن والأخير ابن السبيل ابن الس إيه ابن السبيل ده هو الغريب المنقطع بغير بلده ابن السبيل إنسان مسافر وبعدين لعله يكون غني لعله يكون غني وسرج جدا وما شاء الله من أصحاب الأملاك في بلده بس النفقة سرقت منه لسينا بعد الثورة مثلا أو إن هو ماشي وحد دهلبه قطع طريق طالع عليه هات المفتاح العربية وهات العربية وهات المحمول وينزي طب بلاش تأخذ المحمول خد بلاش العربية خلص وينزي يلا وقل هات رجبتك معه اختار بك خلاص ما فيش مشكلة ماشي إبه بالغرض المقصود إن ابن السبيل النفقة قلت معه أو النفقة يعني نفدت منه ماشي بسبب أو باخر يجوز أن يعطى من الزكاة إعطاء مراعى لحد ما يوصل لبلد بتاعته لحديث أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير تصدق عليه فيهدى أو فيهدي لك أو يدعو تحديث صحاة الشيخ الألباني ورواه أبو داود وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليه أو رجل اشتراها بماله اشتراها بماله بس بشرط ما يكونش وللإعطاء ما يكونش وللإعطاء أو غارم أو غاري ده الإصلاح بين الناس يعني أو غازم في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدا منها لغني لحد الصحيح روا الإمام أبو داود وابن ماجه فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاج دول اللي نحنا قلنا يعطوا إعطاء إيه مراعاة إعطاء إيه مراعاة يعطون إعطاء مراعاة نشوفوا المال اللي هم خدوه هل ينفقوه ويصرفوه في البنود التي من أجلها أخذ هذا المال ولا يطره لا إذا كان كده صرف في هذا المكان يبقى ما فيش مشكلة ما فيش كده يبقى نأخذ منهم هذا المال مرة ثانية يقول إلا العامل فيعطى بقدر أجراته ولو غنيا أو قن يبقى يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاج ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولاً والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه الغزو وابن السبيل ما يوصل إلى بلده والمؤلف ما يحصل به التاليك والله أنا عاوز أجواب على الأسئلة بتاعتكم كلها في الليل وبخف عليكم ومع ذلك يعني نفسي أجاوب على الأسكوليتك من نفسه أشف صدوركم من الفقه لتعبكم تعيبكم ده ومع ذلك نفسي بس أنا مقيد بمنهج أنا أنتوا شايفيني أنا بمجهد بالدرس وبآجل وزوره تعبني وما كنتش هاجي النهاردة بس جيت عشانكم لإني مرتبطين بمنهج لاقي ده سؤال سؤال وده سؤال سؤال والاخ سؤال سؤال لو أنا فتحت باب الأسئلة والله مش هخلص والله الكلام اللي أنا هقوله هيفيدكم لعل الكلام اللي تقولوا مفروش فائدة ممكن تستفيد منه بعد كده ممكن يأتي في الدرس يبقى لكن غصب عن عذروني لأن أنا المفترض إننا هرضا نقف على الصيان شوف ناقص حاصل صيام، شوفوا الساعة بتاعت كم إلا خمسة، يعني فضل شيء أسى، فأنا بحاول أجهد نفسي، وده مش عاد أصلاً في دراسة الفقه، ده مش عاد، أنا لما درست شفقة بالطريقة يعني عادتي أنا مش في دراسة دراسة الفقه أجر كذا جريدة، عاد تعودنا وتربينا ودراستنا إن إحنا نمسك المسألة نحررها، تحريم العلم، تحريم العلمي ونذكر فيها مزايبل إمرأة أربعة، ونحرر المسألة تحريم العلمي أصول حديث فقهي، نحرر المسألة، لكن مرتبطين دمًا إحنا مرتبطين دمًا. مش عادتك دراس الفقه من أجل كده لا ممكن أنا أشرح سطر واحد في ساعتين أو في ساعة ونص دائئة ربنا على كده وتعلمني على هذا الشيء لكن لعل الإنسان الجالس ما يستفيدش يعني جرعه دسم عليه أو إنه هو يأخذ منهج أولي زي الطريقة ديت بحيث إنه عنده معنى إجمال الفقه بحيث يتعلم الفقه ويكون عنده أرضية في الفقه وبعد كده نزود إن شاء الله يعني إذا كان في العمر بقية أو شيء فيعني في عذرون ما تزعلوش إن أنا مبت بقطع عليكم وانتم يعني ايه اعذرونا في الشيء الله الله خير الله بارك احبك ما ربنا قلبي بنقروبنا والله يعني يراعوا المسألة والله انا ما عمري ما بحب احرج حد ولا بحب ازعل حد مش من دائق والله ولكن يعني معلش اذا كنا احنا كده لمصلحتكم مش مصلحه يقول فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمكاتب ما يقضيان بإيديناهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وابن السبيل ما يوصله إلى بلده والمؤلف ما يحصل به التأليف إبا كل هؤلاء يعطون إيه مع المرعاة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قم العامل يعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قم إبا الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء اعطى فلما جاء اعطى يبقى العامل العامل اللي هو بياخذ اجر على عمله ياخذ اجر على عمل يقول الى العامل فيعطى بقدر اجرات بقدر ما ما يفعل فذا شيء ولو غنيا ولو غني سلمنا غني لكن هو الان ياخذ على إيه؟ على سبيل العمل ياخذ اجره على سبيل العمل الذي يعمل ولو قن غنيا او قن القن اللي هو العبد اللي هو العبد ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة هذه دي مساله بقى ربنا يعني يعني يهيئ هذه الأمة أمر رشد وينصر الإسلام والمسلمين سلمنا ولاة الأمور اللي هم قايمين على الدولة بغاه ناس فسقه ناس كذا يا طرى نعمل إيه؟ ما أعطنهمش الزكاة اللي هم بيجبوها بطلعوا سعاه من عندهم بيأخذوا الزكاة ما طلعناش هذا الشيء هتحصل فتنة ويحصل قتال إب من باب حقن دماء المسلمين نعطوا هؤلاء يجوز دفعها إلى الخوارج والبغاة والبغاء ولأن ابن عمر كان يدفع زكاة أو إلى من جاءه من صعات بن الزبير أو نجد الحروري قال في الشرح بغير خلاف على في عصره بغير خلاف على يجوز دفعها إلى الخوارج والبغاة شوف ابن عمر كان يدفع زكاة أو إلى من جاءه من صعات بن الزبير صعات بن الزبير دا ابن الزبير دا كانوا على مكة والمدينة كانوا الأمير حاكم على مكة والمدينة أو نجد الحرور نجد الحرور كان بكفر الصعب نجد الحرودة كان بكفر لي الص هو ذلك كان إيه يدفعونه له يدفعونه له من باب حقن الدم وكذلك من أخذها من السلاطين من الصلاطين قهرا أو اختيارا عدل عدل فيها أو جار شوف كذلك من أخذها من السلاطين ناشي سلاطين الجور أو سلاطين العدل قهرا أو اختيار من باب التوسيع على الناس ومن باب عدم الفتنه وحقن دماء المسلمين قال الإمام أحمد قيل ابن عمر إنهم يقلدون بها الكذاب ياخذوا زكاة المال يقلدون بها الآن الكلاب يقلدون به الكلاب ويشربون بها الخمور ويشربون بها الخمور قرأت فع إليه ادفع إليه وقال سهيل بن أبي صالح عن أبي أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكات وهؤلاء القوم على ما طرق قال ادفعه إليه فأتيت ابن عم فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك أو مثل ذلك وبيقال الشعبي والأوزعي ذنب باب ايه باب الظن من باب الظن ان هو بيظن ان هم ممكن يقلدوا بالكلاب ممكن يشربوا بالخمور ممكن يفعلوا بمعاصي ومحرمات من باب الظن وليس من باب اليقين وليس من باب الايه اليقين يبقى كان عنده ظن فذشي ومن باب درء الفتنه باب عدم الفتنه فيعظم قال فصل ولا يجزئ ولا يجزئ دفع الزكاة لكافر ولا لرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمون نفقتكم ولا للزوج ولا لبني هاشم فإن دفعه لغير مستحقيها ويجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائه المعنى إيه؟ لا يجزئ دفع الزكاة الكاف الإنسان الكافر لا يجوز له إيه؟ لا يجوز أخذ, أخذ الزكاة بس الكافر غير إيه؟ غير المؤلف غير المؤلف إحنا لسه مقدمين في الكلام إن المؤلفة قلوبهم لو إنسان مؤلف سواء كان كافر أو إنسان لو كافر مؤلف يبقى يجوز دفع الزكاة لكن كلامه هنا عشان بعض الأخوة ممكن ما يفهمش المات نقول فتناقض لما فيش لا نقضون أنت لما انتشفيك فيش تناقض لا يجزء دفع الزكاة لكافر معناها غير الإيه غير المؤلف لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترضوا إلى فوق قال ابن المنذر أجمع على أن الذمي لا يعطى من الزكاة الذم اللي هو مين اليهود أو النصران الذم اللي هو اليهود أو النصران ولا يجزي ودفع الزكاة لكاك لكن سلمنا جارك كافر جارك يهودي نصراني بوزي درزي مجوزي وسني أي شيء وقد بلاك ربنا كرمك بالجوار بتاعه ولا شيء يا ترى نعمل إيه وعندك ذك بد بحث وطحية بحث عقيقة بحث حد من العيال اللي حد من العيال أو شيء تعمل إيه ممكن تديله من زكاة ال المال لا يحرم عليك من فحش لا يجزي ولكن تعطيه صدق صدق مطلقة تديله هدية بحيث إن صدق أو شيء من باب الجوار وحسن الجوار ده دجات يقول ولا يجزء دفع الزكاة لكيف والرقيق، الرقيق اللي هو العبيد ليه؟ لأنه نفقته على سيده طلب الشرح ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلاف إبا الكافر اللي هو لا يجوز دفع الزكاة إليه كذلك العبد العبد عباره عن مال ومال متقوم عند سيده فمن أعطيه مال هي ملكه مين؟ هي ملكه سيده إبا لا يجوز للرقيق والكافر والغني الغني الغني إما غني بـ بـ بـ بـ بأصل أو بوصف الغني إما بأصل أو بوصف الأصل اللي هو, الغني اللي هو المال الوصف اللي هو بالكسب إنسان حرفي إنسان صناعي إنسان بيستطيع يكتسب يبقى غني بمال هو معصي ولا الان بس ما شاء الله ربنا بيدي الصحه الصحة والعافية وبيكتسب يكتسب رجل أرزاجي على دراعه أو إنسان حرفي صناعي بيستطيع أنه يفعل في الأشياء يبقى بمال أو كسب ده اسمه غني سوى ما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولقوي مكتسب وللقوي مكتسب وللقوي مكتسب ده حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني ولذي مره سويه ولذي مره سوي ذي مره فاستوى ذي مره المره بمعنى القوه يعني كانه جسده كامل قوي متكامل جسده قوي متكامل ولا لذي مره سوي دا حديث صحيح روى الامام احمد وابو ولمن تلزم منافقتهم دي برضه مساله مهمة جدا بعض الناس فهلو شويه بيضرب عصفورين بحجر بيضرب عصفورين ايه بحجر بيقول لك زوجتي فقيره ادها الزكاه ادها الايه ادها الزكاه ابويا فقير اديه زكاه ماشي ايه اولى بالمعروف مش ربنا بقول كده لا ربنا ما قالش كده الاقربون اولى بالمعروف. كلام نح دي مش ايه كتير من الناس حتى من اخ فكره اه دي مش ايه الاقربون اولى ب... ده كلام الناس مش كلام رب الناس تبارك وتعالى يبقى الغرض المقصود ام فقير ماشي وغلبانه ومسكينه ادها الزكاه تحتي لا العب غيردي يبقى الصواب كذلك الزوج يقول لها شوفي انا بحبك وموتي الزكاه لا نقول له العب غير يجب عليك النفقه يب دخوها قاعدة كده. كل من تلزمك نفقاته لا يجوز لك إخراج الزكاة إليه. كل من تلزمك نفقاته لا يجوز لك إخراج الزكاة. يبقى الزوج من اللي ينفق عليها أبوها ولا أخوها ولا أمها. كتير من بعض الناس الإخوة أو بعضهم أمي يفلس يب يبعد الزوج عن ضمه وهو رو عن أبوه. وخذ بلك وخلاص يعدل الشهر كده وخلاص ماشي يعدل الشهر كده وخلاص لا أنت واجب عليك تنفق على الزوج أكل وشرب وكسوة ودواء ودواء ومسك لابد الأشياء الخمسة نفقات واجبة نفقات واجبة وين كان ذعصرة فنذرة لم يصب يبقى أنت لينفق ذو ساعة من ساعة أنت منتش مستطيع يبقى على حسب اللي صار إب لا لمن تلزم نفقاته زي مين ضرب لنا أمثلة أولها الزوج الزوج من فش تعطيها زكاة المال بخلاف الزوج إذا أعطى نفقاته لزوج بخلاف الزوج إذا أعطت نفقاته لزوجه على خلاف من خطر الحنابل هنشوف بعد شويه يبقى الزوجة منفعش لها زكاة الماء والوالدين الوالد الأب أو الأم ده النفق بتاعته واجب على الابن واجبة عليه على الابن وإن علو يبقى إيه أبوك وماشي وجدك ولد جدك وإن علو وأولاده وإن سفلوا أولاده وإن سفلوا الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد يبقى إذا كانوا معادمين يجب عليك إيه نفقته يقول الورث منهم وغيره الورث منهم وغيره نص عليه الإمام أحمد يعني وقال ابن المنذر أجمع على أنها لا تدفع إلى الولدين في الحال الذي يجبر على النفقة عليه شوف أجمع على أنها لا تدفع زكاة المال يعني إلى الولدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه ولأن الدفع الى من تلزم نفقته يغنيهم عن النفقه ويسقطه عنه فيعود النفع إيه؟ إليه فكأنه دفعها إلى نفسه يبا ضرب عصفران إيه بحجر الفلوس هتدالي زوجتك هتتغنى الزوجة يبا أنت كده إيه تربط عصفران بحجر وإنت يجب عليك أن تنفق على الزوجة ولا للزوجة ده كلام الحنابلة بقى ولا للزوجة يعني ما يجوز المرأة تعطي زكاة مالها لزوجها دي مسألة مختلف فيها عند الحنابلة قولين والقول الثاني الراجح اللي هو الجواز اللي هو الجواز إبا الزوج لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لمن؟ لزوجته ليه؟ لأنه يجب الإنفاق عليه طيب هل الزوج يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ والله نشوف إذا كانت أنت لا تخشى إن هي تمنى عليك وتعادا تلحم اكتفك من خير إذا عملت لك كذ ودك وديك بقى فما صاحشة حد من صاحشة حد حتى لو مفقر معدم اطلع اشتغل وقع وما ت وما تديش ذكاة مالك ما تقولش ذكاة مالك من إيه من الزوج ممكن ممكن بعض النساء في نساء فاضلات فضليات إقاناتا عابدات صالحات يعني يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجههم ولكن ممكن إن المرأة الثانية ما تأمنش يبقى إن مش هوتيره مش واحد. خلي بالك على حسب لكن كحكم فقط شرع الزوج فقير والزوجة ما شاء الله ربنا كريمك بزوجة وقد وقبلك على هريش وعلى هطين وعلى كل شيء صاحبة أطيان يعني صاحبة أطيان وصاحبة أراضي وصاحبة ما تفرحش شمط كتير من إخواننا الشباب يقول ياه نفسي زوجة عندها شج وعندها طين وعندها أطيان وعندها مراس وعنده عيش ارتاح شوي لا والله أنت تعيش حياة حياة لا اوعى اوعى تفكر في كده اوعى أبدا وما ما بهذه في هذه الأخلاق أخلاق وحش, أخلاق وحش. ده قو تكون نهيه بالحضورين كلهم والسامعين ما تكونش بنفس هذه الأخلاق تفرحش ان انت ساكن لسه اخو جنبي عرض عليا النار يقول انا ساكن وبتاع وزوجته عندها شقه فعرضت عليا قلت له اوعى اوعى تقعد في شقه الزور ساعتها تقولك اطلع بره واخد بالك اطلع بره طلاق ثلاثه ماشي على المذهب الخامس ماشي تدخل فمزة بالشعب الشعب كل ما تحل تحرن كمان يبقى خلي بالك انت ما خلي بالك من هذه الشيء يبقى ما تفرحش لا ودايما لما تتجوز خد اخت اقل منك اذا كنت انت طبيب خد واحدة مهندسة اذا كنت انت مهندس خد واحده اقل في دبلوم اذا كنت انت في دبلوم خد واحده مش متع إذا أنت مش متعلم ما تأخذش حد يبقى الغرض المقص على حسب يبقى إيه على حسب الأم يبقى أنت ما تفرحش إيه إن أنت تأخذ إيه يعني واحدة أعلم منك وده عليها ضريبة وإن شاء الله ما ربنا يعني إذا كان في العمر بقية وخد النكاح هنقول لكم المسائل الطربوية المهمة اللي بيقع فيها كتير من الشباب ويندموا بعد كده يندموا بعد كده يا ريتنا دي مسائل مهمة جدا خلي بالنا من يرجع لكلامنا يقول وللزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه يجوز ده الصواب ده الصواب وعنه يجوز لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام لزينب امراه ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدق به عليه زوجك اولى عبد الله بن مسعود من أفضل الصحابه من فقهاء الصحابه الكبار من فقهاء الصحابة المعدودين الكبار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويحبه ويودنيه منه لكثره الدخول على النبي عليه الصلاه والسلام ولكثره الاخذه على النبي عليه الصلاه والسلام لكن كان فقيه كان فقيه زوجته كانت سرية وغنية فكانت يعني تسأل وهي مستحي مستحية إن تسأل النبي صلى الله عليه فارسلت من يسأل لها النبي عليه الصلاة والسلام ودي من أدب ودي من أدب وحسن أخلاقه إن هي عشان ما تبنش في الصورة مراعاة الإخلاص ومراعاة العمل لله تبارك وتعالى غفاء السير مش تعمل الشيء أنا عملت كذا وأنا عملت كذا لا لا تفلح والله لا تقوم دولة ولا دعوة على الرياء والسمعة والشهرة أبدا دائما إذا كنت ماسك دعوة في منطقة في مكان احرص دائما على الإخلاص اللي تبارك وتعالى اخلص لا وبلاش الوجهة وبلاش السمعة وبلاش أنا وبلاش أنا لا بلاش هذا الشيء عشان ربنا يبارك وينصر لا ينصر لينصر المسلمين الغرض المقصود يقول وأما الزوجة ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليه. شوف أما الزوجة فلا يجوز دفعها إليه. حكض المذر إجماع لما فشلته لوجوب نفقتها عليه لوجوب نفقاته عليه. طب من التي لا تجوز لهم الزكاة لبني هاشم بني هاشم اللي هما يعني منهم النبي عليه الصلاة والسلام. بني هاشم بني المطلق. بني هاشم وبنو الإيت بني المطلق بنو هاشم اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بن المطلب اللي هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعمام اللي النبي عليه السلام، وهم في درجة واحدة، سواء بنو هاشم ولا بنو المطلب في درجة واحدة، شرفهم رب العزة تبارك وتعالى، ولقبونا بالأشراف، ولقبونا باليه، بالأشراف، فلا يجوز دفع الزكاة لهم، قال في الشرح بغير خلاف، لا نعلم فيه خلاف، وسواء أعطوا من الخمس أم لا. لعموم قولي عليه الصلاة والسلام إن الصدقات لا ينبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس إنما هي أوساخ الناس لا حديث رواه الإمام مسلم ما لم يكونوا غزاة ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع مرفوعا إن لا تحل لنا الصدقة وإن موال القوم منهم وإن موال القوم منهم ده حديث صحيح يبا لا لبني هاشم ولا لبني المطلب لأنهم من الأشراف ولا تحل لهم الصدق إنما أوساخ الناس يقول فإن دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردوها منه بنامئه لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الأدمين المعنى إيه؟ سلمنا أنا أعطتها الإنسان ولا أعلم أنه غني أعطتها الإنسان مما لا يجوز له أخذ الزكاة وأنا لا أعلم أعمل إيه أعمل إيه الأعمال هبة صعب هل أقول له هذه الزكاة تاني ولا أقول له يا طارا خلاص كده ونييته وربنا يجرني بالنية ولا أعمل إيه يقول إن دفعها لغير مستحقين وهو يجهل وهو يجهل مثل هذا الشيء ثم علمه لم يجزئه لم يجزئه ويستردوها منه بناميه بناميه كأنه هو سلمنا في دل العينسان وبعدين أعطاه ناقة عشرة وبعدين الناقة كان يظن إن هو فقير أصبح كان غني وبعد كده الناقة ولدت يقول له طب هات الناقة بدها وهات ابنها كمان معه إذا أنت هل بس ابن ناقة بس لا هات ابنها وهات إيه وهات الناقة كمان ده كلام الحنبله يستردوها منها بناءه لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمين كدين الآدمين وإن دفعها لمن يظن فقيرا خلي بالك من الظنين بقى إن دفعه لمن يظنه فقيرا، فبنى غنيا، فبنى غني. مسألة صعبة فعل، مسألة صعبة. عشان أنا أنقب عن الناس وياقفش عن الناس وده فقير مية في المية. لعله بتحك عليه، لعله جبل ورق وجاب لي كذا وجاب لي كذا. وانا ما عرفش إنه إيه فقير أو شيء. يا ترى أعمل إيه؟ يا ترى أعمل إيه؟ هول هتتاني ولا إيه بالضبط؟ أنا أظن إنه فقير. فاعطيط وحسني من اعطيط وإن كان إخواننا برضو يلزم إخواننا كما يفعلون وده نحسن الظن بهم ومنوب يتحرر يعني بقدر المستطاع ان مسكين الكفالات مسكين الزكوات مسكين لجنه الزكاه ان هم يتحرروا العيلة ديت اللي بيروح لها المال ده. لأن بعض الناس متسول بعض الناس متسول ممكن يطلع في لهم كده ياخد له 100 جنيه اللي بتاعه متسول وخدها صنع وخدها صنع و مكفوش برضه لو خد جنيه كل واحد بيه واخد بالك وضبطه اناس واخد اناس عندهم عمارات في القاهره واخد ام واخت بالك وبيطلع ماذا تسوي انا وقعت على واحد منهم كنت في القاهرة ده حصل قدام انه معاه مبلغ كده مشعل عربية كده عمر رجله من ورا واخت بالك كأنها مكتوعة يعني ومكتورة يعني لهم حرف ما شاء الله ربنا ياهديه الغرض المقصود ومشعل عربية كده خشب كده فكنا قاعدين في مطعم طعب ناكل البعض اخواننا فمش عالا فيه وعمل نفسه رياله قال وك... له ما هيش فكه والله قال له فبيطلع كده طلع بدون مبالغه اه قال له انت مفوك كده بدون ما ده؟ بعضه وإيه وجر على طول فده سبحان الله منهم كتير في ايه في هذا الصور. سلمنا مثل هذا الشيء اعمل ايه انا ادور في القاهره أو ادور في بلدها أعمل ايه يقول إن دفعها لمن يظن فقير فبان غنيا اجزاءه لقول عليه الصلاة والسلام للرجلين ان شئتما أعطيتكم كان موقف فان واحد لا ينسى ان شئتما اعطيتم منها ولا حظ فيها لغني كاني رجلان أتى النبي عليه السلام وهو ما يعرفش حلهم عليه الصلاة والسلام اقول طيب انا عاوز عاوزين اديكم اديكم بس انتوا تحزبوا امام الله تبارك وتعالى انا ما اعرفش طبخير ولا غني يبقى برضو يجوز مثل مشدر قال الذي ساله عن الصدقه ان كنت من تلك الاجزاء اعطيته الحديث ضعيف يغني عنه اللي بعد اللي قبله قال فاكتفى النبي عليه السلام بالظاهر ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشوق عشان أنقب عن كل واحد مية في المية فقير ولا غني ده يصعب مثل هذا قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربهم على أقاربهم ربنا يبارك في الوقت يا رب وسن أن يفرق الزكاة على أقاربهم والمتحام بتاعكم بعد الشهر مشكلة يعني شهر مفترض نقف عليه على الخلص الزكاة ونقف على الجهر وسن أن يفرق الزكاه على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجاتهم لقوله عليه الصلاة والسلام صدقتك على ذي الرحم صدق وصدق لو سان الإنسان استحب يعني إنه يفرق الزكاة على الأقارب، على الأقارب يبقى فهم ود وف رحمة وفاصلة وف محبة وتزيد إيه وتزيد وتزيد المحب وعلى ذو الأرحام كعمته وبنت أخيه، ودي بيتسأل فيها كتير جدا ونس سؤال الناس فيه أنا عمتي غلبانة وفقيرة ومسكين أدفع زكاة مال يا جوص أدفع زكاة مال أخويا قد زكاة مالي نشوف اخوك مين ده بالظبط اخوك مين اما اخو متزوج ده قاعد في شكل واحد ودافع في بيت واحده يجوز سدي زكاة ماله لا ده ابويا مات واخويا عندي اخوات صغار بانفق عليهم اديهم زكاة مال لا العب غير ما يدوش زكاة مال انفق عليه يجب عليك الايه ان تنفق يبقى يفرق بين الاخ نشوف دايما نسأل لابد تسأل الناس المفتي لابد يكون فقيه لابد يكون فقيه مش يرسل الإجابة كده وخلاص وتصرع في الإجابة وما أقصر المتسرعين في الإجابة يفتي يتسرع كيف في الإجابة وخلاص وبعدين يقول آه ده أنا مسأل ده أنا كنت بحث كذا لا إنت تبين الأول من السؤال المستفت وسأله كويس إنت كمفتي ويخلي بالك من السؤال أخوك مين؟ ده متزوج وقاعد في مكان وقاعد في مكان وده لوحده لوحده ومعزولين وبعدين هو فقير يديره ما فيش مشكله واختك كذلك ما فيش م... عماتك خالتك ما فيش م... ليه كل هؤلاء لا تجب ايه عليك نفقتهم يبقى جزء اعطائهم زكاة المال التي عندك لا والله ده انا هد لزوجتي ما كما قدم ابوي ما ينفعش اخويا اللي هو صغير وابويا مات سبلي لي صغير و... يبقى يجب عليك ان تعطيه يبقى ده معنى الكلام هنا يقول وعلى ذول أرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذول حاجة لأنه أحق وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضم إلى عيال لزلكي سلمنا إنسان ورد إنسان يتيم أو إنسان فقير عنده ثلاثة أربعة عيال تباهت للوده وأنه أنفق عليه دخلوا مع عيالي أنفق عليه يا ترى أما دخلوا مع عيالك والضم العيالك أصبح واجب النفق عليه لا يجبش النفق عليه بناء على كده يجوز جزء أن تعطمن من زكاة المال Ashaadu! فتجزئ إن دفعه لمن تبرع بنفقته بضم إلى عياله اختروا الشيخ تقي الدين الشيخ السمعاني يعني لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجهم ولحديث زينب وفيه أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما قالهم أجران أجر القرابة وأجر الصدق ذا حديث رواه البخاري إبا لو أن إنسان أخذ طفل أو إنسان يتيم أو إنسان فقير وقال تكفل بالنفق بتحته دا يجوز إخراجه واعطاه الزكاه ولا ما يجوز يقول توزي توزي إن لمن تبرع بالنفق فصل برضو من يقول التطوع في كل وقت صدقة التطوع بخلاف الزكاة صدقة تتطوع بخلاف التطوع بخلاف الصدقة التطوع في كل وقت تطلق ويراد بها الزكاة قال عز وجل إنما الصدقات إنما المراد بالصدقة هنا صدقة الإن المطلقة صدقة النفل مش صدقة الفريض مش الزكاة تسن صدقة التطوع في كل وقت لقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام إن الصدقات لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو السوء ده حديث ضعيف لكن جاء حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب ده حديث صحيح صحاو الشيخ الألبان رحمه الله في الصحيحة رقم 1908 يبى صدقة السر تطفئ غضب الرب يقول عن أبي هريرة منفوعا من تصدق بعيد لتمره من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بأمين ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم لا سيما سرا بس صدقة تكون في السر أفضل ويكون أجرها أكثر لقول تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فأخير لكم وفي حديث سبع وظلهم الله في ظل وفيه ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بس برضو نلاحظ لاحظ مسألة لا سيما سر هو ربنا تبارك وتلزكر وإن تخفوه تؤتوه الفقراء ويكفر عنكم من سيدكم ولكن سلمنا أنا في مكان الناس بخل سلمنا أنا في مكان الناس يبخلون بزكاة الأموال بالفريضة ويبخلون بإيه يضنون بأموالهم ويبخلون بإيه بمالهم وبزكاتهم من باب أن أحس الناس على إخراج المال أن يجوز أن أخرج زكاة المال أو الصدقة علنية العانية كما ذكر زلك المحجور الفتح الباري وذكر رحمه الله أن الصدقة تكون من الممكن صدقة العلنية تكون أفضل من السر بإيه بالضابد إن أنا أخلص لني لله تبارك وتعالى ونيتي إن أحس الناس سلمنا إن أنا في مسجد أو في مكان والناس كلها كده الناس كلها يا ما فيش ما فيش حد بطلع إيه اللي طلع جناه بيشوفوا إنه يكون لازك في جنيه ربع جنيه ولا بحسب ما فيش وأنا أظهر هذه الصدقة أظهر زِي الزكاة باب إن أحس الناس وأحدهم إلى الصدقة جائز ولعل يكون أفضل بحسب نية الإنسان التي أراد يعني أراده. يقول وفي الزمان والمكان الفاضل وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشرة الحج وكالحرامين وفي الزمان والمكان الفاضل. الكلام على إيه؟ كلام على إيه؟ النافله المطلقة الصدقه المطلقة كشهر رمضان وكعشر ذي الحج احنا بنسكن المساله دي وننبه عليها ليه كتير من الناس زكاة ماله تجب عليه في شهر شوال مثلا في شهر ايه عفوا في شهر شعبان في شهر شعبان أو اللي قبل شعبان ايه رجب مثلا الله يغفر له يؤخره لرمضان عشان يقول لك تبقى ثواب أكتر كتير من الناس يعملوا كده حتى من الاخر كتير من الناس حتى من يقول لك ايه في رمضان عشان لا ده انت تقسم كده أنت تأسم وتكون دين وتكون قضاء خلي بالكم الفرق تكون دين وتكون قضاء متى واجبت الزكاة يجب عليك إخراج لكن قدر أن أنت لسه بدأ مشروع وزكاة ملك طلعت في رمضان أو هتتطلحها في رمضان وهتنظم نفسك على كده ماشي لكن الزكاة ما تكونش واجبت عليك قبل رمضان بشهرين ثلاثة ودولها أخرها رمضان هي بأثوب لا ده زهم مش أثوب ولا شيء إما خلي بالكم كلام وهنا كشهر رمضان فين مش في الزكاة في صدقة الإيه النافلة. لمضاعفة الصلاة فيهما وقال ابن عباس كان رسوله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقوا جبريل حديث متفق عليه وعن أن السؤال رسوله صلى الله عليه وسلم أي صدقه أفضل قال صدقه في رمضان ده حديث ضعيف واللي جاب له يغنى عنه وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبه الله عز وجل من هذه الأيام العشر قال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ده حديث رواه البخاري. وعلى جاره وعلى إيه؟ وعلى جاري. القول تعالى: والجارذ القرب والجار الجنوب. يب يستحب الإنسان يطلع صدقة. يطلع آخر الصدقة مطلقة للجار. لقوله تعالى والجذز القرب والجار الجنوب الجذز القرب القريب والجار الجنوب اللو البعيد وحديث ما زال جبريل اللي وصين حتى تظننتوا أنه إيه سيورثه ده حديث متفق عليه حديث متفق عليه يبقى الجار دايما أول إنت ما يحصل لك ربنا عافينا وإياد مصيبة أو شيء أول ما ينفعك هو جارك يبقى دايما تحسن الجار. تحسن أخلاقك مع الإيه مع الجار قال وذوي رحم في صدقه واصله زو الرحم ممكن تدي صدقه مطلقه يبقى صدقه واصله لقول تعالى وبر الوالدين احسانا وبذ القرب وحديث افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح أفضل الصدق على ذي الرحم الكاشح ما فيش بيت بيخروا المشاكل ممكن يكون أنت بينك بين أختك مشاكل بين أخوك مشاكل وممكن تدره إيه طب أنت عاوز تألفه تعمل إيه والله تتدخل عليه بكلوفاكها وخذ بنت بمال تدأولاده لشيء يبقى الكاشح ماشي الكاشه كشح القوم تفرق كأنه هو ده متفرق عنك وبعيد عنك فأنت عاوز تألف القلوب خد كذا خد كذا للأولاد أو يبقى ده أفضل الصدق كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح ومن تصدق بما ينقص أوناتا تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثما بذلك المسألة إيه سلمنا إنسان كريم شوي كريم شوي وبعدين بيتصدق بيطلع ما شاء الله بيطلع ممكن اللي بيته وعوزه يطلع يطلع طب بيتي محتاج الشيء أو أنا محتاج الشيء لو طلعت الشيء ده هسأل الناس، ستكف في الناس. يا طرأ أس من لم أسامشي؟ والله نشوف إذا كنت أنت معتاد على كده. وربنا كرمك وعارف إن ربنا بفت عليك. وبنك وبالربنا وبين صل الله عليه وسلم كما كان أبو بكر رضي الله عنه وتصدق بماله كله. وربنا فت عليه. اللي بأس لذلك. لا والله دائماك ضعيف وإمانك يسير زي حالتنا كلنا كده. وبعدين لو طل طلحت الشيء وافتقرت ممكن تقول يا ريتني ما طلحت يا ريتني ما تل طل... وتندم يبقى يحبط عملك. لذلك كلام الفقهاء من تصدق بما ينقص مؤنثا تلزم زوج أو لات. كذا أو أضر بنفسه أو غني عليك دين وتتصدق بالمال لإقضي ذلك الأول يقول أثنا بذلك لقوله عليه السلام وأبدأ بمن تعول وأخر الصدقة من عن ظهر غني حديث متفق عليه يبدأ بمن تعول وقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثم أن يضيع من يقوت أن يضيع من إيه يقود هو صحيح بس بغير هذا اللبس وعن ابي هريره قال امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قلت تصدق بي على نفسك قال عندي اخر قال تصدق بي على ولدك قال عندي اخر قال تصدق بي على خادمك قال عندي اخر قال تصدق بي على زوجتك قال عندي اخر قال صد انت ابصر تعبنيش بقى أنت أنت أبصر طلع أنت مش هتقعد بقى عندي عندي, عندي إيه؟ الغرض المقصود الكلام هو النبي صلى الله عليه من على إيه؟ على نفسك في حسن روى أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار حديث برضو صحيح فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل سلمنا أولاده ما شاء الله إيمانهم قوي وهو رب زوجته أولاده على الإيمان والطقوة والإنفاق في سبيل الله خلاص قالوا يا با خلاص طلع على الملدة وزوجته قالت له ما شاء الله طلع على الملدة ما طلبتش الطلاق ولا شيء يبقى خلاص ما فيش مشكلة يجوز مثل هذا الشيء لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال صلى الله عليه وسلم أفضل مقل إلى فقير في السر الحديث إلى قوله جاهد مقل أو من مقل حديث صحيح إلى فقير في السر الشيخ الأرباني يقول لما جيته فايزا الله وكره لمن لا صبر له شايف وكره لمن لا صبر له أو لا عاد له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة نص عليه الإمام أحمد لأنه نوع إضرار به وروا أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف يستكف ماخوذه ما من مد الكف يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ما كان عن الحديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ده حديث إيه؟ حديث صحيح حديث إيه صحيح الشطر القابل لا يصح وقرص صلّى للسّعد إنك أن إنك إنك, أنك إيه أن تدعى كثير من الإخوان لينطقه إن خطأ إنك أن ده مصدر مؤول مش درس إنك أن تدعى ورثتك اغنى خير من أن تدعهم عاله يتكلفونا الايه الناس وده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم طيب انت ربنا كرمك أعطت الناس أعطت فلان واعطيت فلان وبعدين مننت عليهم حصل بينك وبين فلان اللي انت اديته فلوس أو تصدقت بيه او جارك أو قريب اديته مال وبعد ما اديته مال حصل مشاجره حصل مشجرة بينك وبينه يا ترى ممكن تمن عليه ده انت رحمك اكتفت من خير ده ما اديتك انت ما بتمرش فيك ده نعملت لك اللي ابوك ما يعرفش يعمله لك حرام حرام لا يجوز إبا أنت كده ضيحت الثوب بتاعك ضيحت الأجر بتاعك إبا أنت كده المن بالعطيين قال تبارك وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى إبا لا تمن على الناس بما أعطيتهم ولا تؤذيهم ولا إيه ولا تؤذيهم إذا جاءوك يطلبون منك المال نص على ذلك الإمام أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الأخيرة يبقى المن بالصدقه كبيره بالكبائر ويبطل به الثواب ويبطل به الثواب قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وحديث ثلاثه شوف الحديث وبنختم لا يكلمهم الله شوف الحديث ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم حديث خوف والله حديث يخوف وهذا حديث صحيح اخرجه الامام مسلم شوف ثلاثه لا يكلمهم الله لا يكلمهم يعني كلام رحمه كلام كلام رحمه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم يعني لا يطهير ولهم عذاب أليم إذا مين دول خابوا وخسروا من دون أول واحد المسبل المسبل إزاره إسبال الإزار اللي كتير من الناس بتهون فيه إسبال إزار يعني لا يجوز لك أن تطويل السياب السياب بتاعتك لا تطويل السياب أزيد من كعب الرج اللي احنا في العامية بنسموه بزر الرج البنت لابس سروال لابس بن بنطالون بانطال بنتل، لابس جلبيه لابس ما ما طولش السياب إلى ال بزر الرج أهم شيء بتشددوا ليه بس كده هو ده يعني أي مشكلة يعني أعمل كده إيه قصر يعني ش... لا هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء ده مش كلامي ده كلام النبي يدبنى الإنسان يسمع الانسان يسمع ويط إيه المشكلة عند قصر الجلبة شوية وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الموس بالإزار الثاني المنان المنان يعطي الناس أنا ديتك أنا عملت لك أنا خليت لك أنا فعلت لك أنا أنفقت عليك أنا ساعدتك وانت ما سعيتنيش يبقى يب طبط العملا طبط العملا بزش من الثالث سلعته بالحلف الكاذب المنفق شددوها عشان تدقوا صح المنفق مش المنفق المنفق سلعته بالحلف الكاذب بالتجديد بمعنى إنسان في السوق شغال تاجر تاجر وبعدين عشان يروج التجارة بتاعته يحلف ميت يمين يحرم بيته وحرم عياله وحرم زوجته عشان خمسين جنيه عشان ستين جنيه عشان ميت جني ده بالكذب يبقى منفق سلعته بالحلف والله مجابت أصله والله ده ما جابت أص وهي جايب أصله معذّي وهي جايب أصله ما لا والله كذب يبقى لا تحلف الإنسان المؤمن الإنسان الفطن الإنسان الحكيم الإنسان الذكي يعلم أن ما عند الله من الرزق وغيره لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته، ويعلم العبد يقينا أن رزقه مكتوب ومقدر وفي بطن أمه يب لا تجذب ولا تطمع أن الكذب يعطيك هذا لي هذا الم يب بخلي بالك المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا السلاسة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك